والمخذلون هؤلاء هم الذين إذا رأوا الصف قد وقف أمام الصف والتحم العسكران عسكر الإيمان وعسكر البدعة والشيطان قام يرجف ويخذل في أولياء الرحمن هذا المخذل خطره عظيم لا يضرهم من خذلهم يخذلهم في وقت يحتاجون إلى النصرة ويخذل عن نصرتهم هذا المخذل لا يضر إلا نفسه في الحقيقة فتجد الأشكال والألوان المتنوعة من هؤلاء المخذلين تارثا يطعن في أهل السنة بأنهم يحاربون الإسلام وتارة يطعن فيهم كما سمعتم يمكن وسمعنا نحن وقرأنا تارة يطعن فيهم بأنهم ضد اتحاد كلمة المسلمين يقفون عائق أمام وحدة المسلمين وهذا قرأنا في هذه الأيام القريبة أليس كذلك يقفون عائق أمام وحدة المسلمين نعم وتارة يقول هؤلاء الناس الآن يذبحون وهم ما عندهم إلا الرد على فلان والرد على فلان والرد على فلان وتارثا يقول هؤلاء نزل بهم خطب عظيم وهو يوزع كتب الردود وما عنده إلا المسألة الفلانية والمسألة الفلانية هو الكلام في الناس وهكذا من هذا الكلام الذي يهرف به هؤلاء مع معرفته لكن يريدون ممن يسمع ولا قلبية عنده أن يهرف بما لا يعرف لأنه كما يقال إذا كثر الطرق لا نال مطروق إذا كثر الطرق لا نال مطروق إذا كثر الكلام على هذا وبهذه النغمة وعلى هذا الوسر لا نفرؤوس كثير من عامة المسلمين فسرق منهم الولع والبراء للسنة وأهلها والبغض للبدعة وأهلها ويأتينا آتي ويقول يكفينا أن نتخذ في عشرة في المئة من الإسلام ما شاء الله ما هي هذه العشرة في المئة قبل أن ندخل نحن وإياك في الوحدة فيها بينها لنا ما هي إذا شرحها لك فيها كل شيء إلا التوحيد والسنة الشرك قائم والبدعة قائمة فلا إخلاف ولا متابعة على ماذا إذا نتحد ما في تكون حينئذ وحدة القوميين سلام على كفر يوحد بينهم وأهلا وسهلا بعده بجهنم هذه مصيبة عظيمة المسلم ما ينطلق منها أبدا ولهذا هؤلاء البدء بهم والرد عليهم في الأوقات العصيبة أهم من غيرهم لأنهم في الحقيقة ينخرون في الدين من الداخل ينخرون في الدين من الداخل فهذا الذي يخذل بمثل هذه الأساليب وإن قال إنه من أهل السنة وأنت ترى هذه الأفعال نقول إنما الولد للفرش وللعاهر الحجر النسبة إنما هي للأعمال ما هي للأقوال والادعاءات، صح ولا لا النسبة للأقوال ولا للأعمال للأعمال فهؤلاء أقوالهم شيء لكن أعمالهم شيء آخر تماما مضاد لما عليه أهل السنة والجماعة فالواجب إذا ما أراد أهل السنة القوة والنصر على الأعداء أن يحصنوا الدار ابتداء ثم ينطلقوا منها أما أن تكون الدار التي يحتمون بها والحصن الذي يحتمون به ضعيف أو فيه من يخشى أن يفتح الباب للعدو فكيف تقر عين ذلك المتحصن في هذه الدار أو في هذه الحصن كيف تقر عينه ما يمكن لأنه في أي لحظة تأخذه غفوة فينام وهي الغفلة فيغفل يفتح الباب على مصرعه ويدخل العدو وإذا بالفتك والإسخان في أهل الإسلام وهو لا يناله شيء وهذا الذي رأيناه في الآونة الأخيرة طائفة المخذلة من أبناء أهل السنة هم على قسمين قسم يهرف بما يعرف ولكنه يريد أن يصل إلى هذا الذي ذكرت لكم وهو أن كثرة الطرق يلين المطروق فيأخذ القاعدة العامة أو كما يقولون السواد والجماهير جماهير أهل السنة فيجرهم إلى ما يريد فيصبح حينئذ يضربك بمن يضربك أنت يا داعية السنة بمن بعامة الناس الذين هم أبوك وأبي وأخوك وأخي وعمك, وعمك وعمي وخالك وخالي وجدك وجدي وابنك وابني وابن أخيك وابن أخي وهكذا هؤلاء لا شأن لهم في باب العلم لا يعرفونهم لكن من كثر الطرق لان المطروق فيا معشر الإخوة يا معشر أبناء السنة يا معشر دعاة السنة انتبهوا لذلك